والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خَيْرُ خير الرزقين